اتبع الاسلام بشر اننا نلماح فجرا في شباب قد شادوا صحوة للدين كبروا اتبع بشر اننا نلماح فجرا في قد شادوا صحوه للدين كبروا وكبة تجلوب نصرا وكبة عظمى لجين يملأ الأكوان ذكرى وكرأوا القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا ما على بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسديدا وأجرا أمة الإسلام بسرى للماح فجرا في شباب قد شاد صحوة للدين كبرا الاسلام بشر اننا للماح فجرا في شباب قد شاد صحوه للدين كبرا خان الماسيه لمجرى اسرج العزما جوادا سائلا يمنا ويسرا لن يسكب لحن النصر في الاسماع سحرا لن يسكب لحن النصر في الاسماع سحرا العداه تروا اليه تغتلي حقدا وقهرا بشرى اننا نادى الماح فجرا في شباب قد شادوا صحوه للدين الإسلام بشرى اننا نادى الماح فجرا في شباب قد شادوا صحوه للدين كبرا والسلام سيري واشخصي عزا وفخرا وقسري قيد التراحي والصدوع يوم كسرا وانشري الدين ضياء وانثر الأخلاق عطرا وانثر الأخلاق عطرا فإذا أعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا بشرى اننا لماح فجرا في شباب قد شاد صحوة من دين كبر وجه الاسلام بشرى اننا فجرا في شباب قد شاد صحوة من دين